الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم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 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداه وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بصورة من مثله فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 تَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِجْلًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ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 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِهِ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُمُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتابت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 العدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي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 بسم اجترؤ به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أي ينزل الله من فضله على ما يشاء على ما يشاء من عباده فباء بغضب على غضب للكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أم بيا الله من قابل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 خلوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة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 ومن الذين اشتروا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصيهم بما يعملون قل من كان عدو للجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزلَهُ على قلبك باذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وبشرى للمؤمنين نن كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله وجبريل وميكال فان الله فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلَ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ دَّلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عهد الله من عهد الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا اغرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم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 وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِّنْ عِنَادِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ۚ فَعَفْوُكَ وَصَفْحُكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا, يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا غي ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين واذا جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من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 إن قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفاكوا الدين يا بني إن الله أصطفاكوا الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 صبرة الله ومن أحسن من الله صبرا ونحن له عابدون قل أتحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 الذين أُوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبَلَتَكَ وَمَا أَتَبِتَابِعُ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَن لَا يَكُونَ لِلْنَاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَ فلا تخشونهم وخشوني وليأت من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون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 كن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك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 الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعلهم الله ويلعلهم اللاعنون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 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَمْ أَوَلَوْ كَانَ أَبَا نَأَمُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ, أولئك ما يأكلون في بطونهم إِلَّا النَّارَ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 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 وأتيم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمستيسر من الهدى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدى ما حله فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسيه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه.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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مسوا الباساء وطرا وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعيما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة،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 وللرجال عليهم درجتُوا والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أنتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقِم حدود الله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 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ أُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَع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 علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا توعدهن سراً إلا أن تقولوا، ولكن لا توعدهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبروا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين.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 وَإِذْ قَالَ لِبَرَاهِمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِينَ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقْمَ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاشْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دُعْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًا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 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِلَّا مَن يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمَرَأَةٌ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَظْلَأ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْنَ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 ولا يضار ركعتهم ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا